ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا 129. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 120. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط لا تَشُرُّوا إِنَّ الَّذِينَ يُغَضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى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 نبئ ان فتبينوا ايوا الذين امنوا ان تكشفوا بنبئ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم اتَرَيَنَّ أَن تُصِيبَ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبِحُوا عَلَى نَادِمٍ وَلَمْ يُؤْمِنُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ لو يطيعكم في كثير مِنَ الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن وَزَْ ينَع فيِي قُوبِكُمْ وَكَم وَهَا إلَكُمكُرَ وََفُسوقَ وَصان في كلُوبِكُمْ وَكَم وَ والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحبارا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 111. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 112. واتقوا, واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا 119. ونسحر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء 119. ونساء من نساء عسى أن يكون خيرا 119. ولا تنابزوا بالألقاب 110. ولا تنزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 111. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 112. ومن لم يتب لَمْ يَتَّبِعْ فِئَةَ أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا, بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم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 111. إن أكرمكم عند الله أتقاكم 112. إن الله عليم خبير 113. قالت الأعراب آمنا ولكن تقولون اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم قلتم تؤمنون ولكن تقولون في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم ان عمل لكم شيئا تطيعوا الله ورسوله لا نذيقكم من عملكم شيئا ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك 117. أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم اللهم بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلم يمنون عليك ان اسلم قل لا تمنوا على اسلامكم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إن والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون